يا إله الوجود قد سئمت القيود كمن لا تجني ذنونا وما للذي الخوض أغسل الحباتي أنت رب رحيم إنني قد أتيت تائبا ومطيت فحملت الهدى صديقا في المهدى أنت رب رحيم يا إله الوراء تغتو فوق الثراء أبتغي عزة أعطيني نصرة دمعات سقطها توبات قلتها سجيد للإله نطاقات الشفاء فانترى جیسا. انت من را حنین نطقات